اللهم صلح لهم ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد أعنى كنت تفسير في القرآن كريم درس كأننا نحن نغرب الله بنا آيات كبابة من سورة النجم سورة النجم و سورة عبد الله بن سعود وحوه يرسيد إمام البخاري صحيح سوكوري اول سوره انزلت فيها سجدة والنجم قران كالسوره دايره او اي كجرت سجودت قراءه ما ملك لسو غار للسجود سوره اي كجرت سجودت قراءه سوره دي وريدو سو دغت سوره دا نه سوره النجم واي اغه كوجت ملي و سجدى صلى الله عليه وسلم Botki meesha tšõve ei ole su tšõde. Oma mufasilin tšõve ei ole tšõde. Oma tšõve ei ole su tšõde. Oma tšõve ei ole su tšõde. Oma tšõve ei ole su tšõde. Oma tšõve ei ole su tšõde. مركز انتا صنيقه غو فيلان عبد الله بن سعيد وهو يري فرائيته بعد ذلك قتل كافرا واحنا كانوا منك متكبر كيف بسو رجعه للدنيا وقال له المدير واكل سو حسستها ماركه الى كبير كو واسلك كوفي يا ضلالك تواضع يا قيردون كيو هوس حق كبير كو خي بسم الله الله ما جه ايسان سوره بانكو الله سو الرحمن الرحيم حريص باللار منك كوسي فيصا الله سو الرحيم نحاريسي سغارس يحدو دونو خلق بيسكمه وَنَجْمِ عُرُوقِكَ يَا كُضَارْتُ إِلَى يَرِ اذا هَوَى مَرْكُهُ ضَؤُف مَا ضَلَّ مَلُّ مِنْ صَاحِبِكُمْ صَاحِبْكِ وَمَا غَوَى مَرَّ بَادِيُوبِ وَمَا يَنْضُقُ مَرَّ كَهَبُ وَنَضُقُ مَا كُحَادُ حَنِ الهَوَى الرَّبِطَان حَبِيس إِنَّ هُوَ مَا هُوَ وَحْيُ قَهَبْ لَمَا هَن إِلَّا مخلوقات كي سواوين اتصي اوديس علميسه ايو كو ضارتا مرر بون كو دانو نا ما يشاء وحده دانو سميه لكن مخلوق غمبنان الى الله عين من كان عالما فليحسن الله عليه الله كبارتا. ما روح يري من خلف بغير الله فقد اشرك قال كقدرت الله اذ اراهه اله يشريه مخلوق واجب حقا اني كقدرتان الله الى ابيالك كقدرتان حررتي بلان كقدرتان يا وحكل مخلوقه ما الله كقدرتان لكن الله مخلوقات يسوح دون كقدرتا غارحان كو واوينا تسيقدر najmiga maxaa loo jeedaa laba qowla ugu xansan najmiga in xidiga gaar lagu tilmaamo oo layraada najmiga waxa loo jeedaa waxa jira xidiga oo oo layraada quruxta samale quruxtaar waxa jira in lihaaq qarkala lihaaq la jago waa kala duwayeen laakin xidiga yar yaruba oo isku dhug إذا هوا مركز معنوه إذا غاب مركز بحان حدقه أو إذا سقبت مركز بحاده ساسا لغوفه صدها بالدين لحال لغوفه صدها من أرورته والنجم أرورته ينكبار إذا هوا مركز بحاقر صامه معنى لما هذا هو أن نجم هو اسم جنسي حدقه لغوفه بحرانه ونقول لك إذا, إذا هوا مركز حدق الشيادين تنبه بديو مركه حب جاهله حاكسه جو اي شياضين تل مبدا هواء مركه ومركه هبطو شياضينتو كو هبطو وان نجم يحب جو ضمان على شياضين كو هبطو, على شي هبطو كو دعيو الى هو انا مقسم عليه ودارتو و هو يحيى نبي عمر قاصي كع انه هلون كو عربي ورانا قف ارينها تيبحت على الضبط واحد هذا هنا الساحب كيس صاحبتي ما هذا استحيل ما لقى هذا ليه لقى, لقى, ساحبتيني. ساحبتيني لقى قف وارينو تيبحت قف الضبط وكذا هنا النسائي كيسحار مجلي معناها من كان كس كسور كي دار الله عليه وسلم ما بعدي اسلام ما انا اللهم لا اله لي ما ضل مل من صاحبكم صاحبكم ملوا الى اله ساس قطاع الله امر قاتك عين هرسي وما غوى من يديه حيكل ضل يا غوى وكل دوي مش هو الجاهل الذي يسرق على غير طريق بغير والدريق حقا دريقا نحن قابي سيدا كرشتان كوكالي والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدنا لقيم غاوي نوحل رواقفك عالمك احقه اوت أحوح. لكن سيكسه والله حضي وباطنك وراعك كاسن غاوي اللي معنى نوامحي نبي صلى الله عليه وسلم مباد يوبينو سو اسكد تريقي حقا كملو منه او جالو جيوه او إلهي بالله مرح تانكرين اصقو حقا او كملو منه لماذا تخبرونه انفيد حقا انتقرونه باعتمها اخابه ساسكم اللو منه اصقو حقا او كملو منه معنى دوان محمع الله وغمبر قطعه حقا وانا جرانا وانا خعين علمي يعمل مدير خيصو بي صلى الله عليه وسلم ilaa uun subhana wa ma yanduqu nadbuna kama hadu ala al-hawa hadita nadbu masail ka diiniga marku ka hadla waxa sagar hadu tanki se مركو هذا الواحد يحدثه كهضله مر بدين هطوك هذا واساس الى روح الوما يمتق النبغ كما هذا عن الهواء خفي تمام سكر هيداكيس حقيسه كهبل ما انه هو معهم وحنبغ كهضله هو هو ما وحه او كهد لا يما حق الا وحي والوحي وحي ناس يحل ويحيي و هو وحي الدين و فرق كعدلا او مسلك ديني او كعدلا وحلو سو بن داوود يقينك وحي وريه عبد الله بن عمر بن عاص وحي كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه وحنا هاولوا شيخ اصغر رسولك كما قالوا وان دونا يا انا الحسبيه واقري جري حديث ما بلو جوه لا قري جري الحديث كنحافظ بينه دغه ماركاسه هو الفنغ حق من قريش قريشه ايه فهمت وحا في القدر رسولك نبو الألم مرمو حناق صباحا أقول لك إسكبرت فأكيد سبك صباحا سعسى إبوه رأي يموت فعمصدت عنك طرفي وعن كتشوير قرائك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على نهرينتو شهير ورسولك على نهو إسكبرت قال لين رسولك بشر مرمو حناقاه كتشوك وعن كتشوك فقال أكتب نبوحك القرف وحيك صباحا فولدي نفسي بيديه ما خرج مني الا حق هنقدارنا اله النفس بيد جعتي سيكو جيرتو وحان حق اني سنغا سو بله اله الرائل عليم قد سر الله عليه وسلم ومحصوم ساسراد ديره وحا اي لكن النبي ومثاله يقول كلا دوائه يرموه يمره يقولون لا يجفل ، يقولون لا يجفل لا يجعلون لكن يجفلونه يجبونه يقولون أنه يصيبه يصيبه ويصيبه يصيبه يصيبه هذا يقولون إلى وجه سبحانه ومجن غرورتي أنكبارتي إذا هو أمرك وبدعاه ما تضل مل من صاحبكم صاحبكين وما غوى من نباديه وما يَمْتِقُ النَّبِكُ نَكَنَاهَدْ لَا حَنِ الْهَوَى الرَّبِيطانِ حَجِّيسٍ إن هو هو ما هو خوكو حد الله وحي ووحي. وحي وحي وحي وحي ونه وحناك كباري ما وحناك كباري ما وحي جاس وحا نبِك بباري عَلَّمَهُو نبِك بباري إياهو وحي جاس وخوكو حد الله ياب باري نبيق. علنم ذو ما بدوعها بريء واحد وكهذا شديد القوى اولي السميدي ايد بديه ذو مره احط صاحنها على صورتي التي خلق الله عليها صورتي الى هيك ابو ريكس الناوي النقم والحال انو سناد هو عصر بالأفوضي تهادي وكسو بيهاي تهادي الأعلى إصارين ثم دناك دواسو ابن وادهي فتدل الله أقصده فكان وخو المغرقاب قوسين مقدار قوسين لما كان سقدر كوت أو أبنى بل أدنى وكسو ابن وادهي فأوحى ملك الجبريل إلى حده إلى حد الله الله أدونكي سيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينكي اوحاق وحيو دي ما كنه بالفؤاد وقلبكان ما بكو بين شيئين ما رعاه وقصو عركيها بين كل كرسيين سمواتكا افتنارونه ما بكو موحد كله دو دي دان على ما يرى وحاق وعركه ولقد والله لقد حقيقية رعاه النبي ملك لشبرين وعركي nazlat mar'a yu'rkay marra ba'sa ukhra kale inda sidratil muntaha geedal sidratil muntaha aktid ukarkay indaha geed asaktigana waxaa ku sugan channa ma'wa waxa ay dumida jannadeedii ku sugan ee waqti uu arkay yaqsha doolay asitrat geed ma la bidiki yaqsha doolay ee arkay يغشى ودبول ييئس درته جده ما يغشى وييدبول يي ماذا قلب بصره ارى كان نابو كمال له حن ويغو ارك ايوه فيري وانا ضاق كمره قد بين امل كره وما قال تاج ايوه قنع وحل تسى لقد حاء والله لقد حقيقه الراى نابو صارك من آيات ربي ربي اس آيات كي الكبرى مدى وينكا بطمئك إلهي وينوخ نوشيك سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم وحيك وكهدك سو جرسين وحاب رأي المعلم اوء اووديه سميده حد بديه القوة وچمح قوة تنهل اووضا ماهام اوودي سجيسدك وحود بلانتك او ودي ساعاقلي و هوك بدنتا او ودي سافهمك و هوك بدنتا او ودي صدق و هوك دي مالكي جليل هوك انس انا واحد تساله و فهمك ارطا قرى قوم لوث سماواتك انت سماكه مرهاهو سوديد خجي ستاع صطوسني او ودك بغن اوراها حق جسدك حق عقلك الى حاجه فاهم كده او ودها واحد كينيا وحي جه ربي ماكوش هو ديغو انا شيابين كدا فيكري او واكوسو جري كري واحنا عايصن كقاعدك ايه وحي هي المراد كداو كان اساس علمه ضميرك مذكور كنبغوا لا بنا ما فانو سيلغينا وامن محذوف او الا بن اي وحي علمه ما بغا وحى بريت اي اياه وحي كان هذا لا سو شيغاي او يري وحي كو هدلا شديد القوى خوججي سمدي ابيك بنيي قوته سوف اي ابيك بنيي دومرهت او حق صاحيتها حق عقل يفهمك ولي من رضا ان بدا وحا لو يستحماله العقل والفهم فاسقر. مكة وريي هادغو صلى الله عليه وسلم قرآن كان ما يكون جبيلا اي شي قال القران وحسن اركو اسكميلو بل كجيري ملهي ما نادغو صلى الله عليه وسلم لبا غورتو سواك نبي جبي اولي بوكو ابوري سوره بهدعو بوكو اركاي سوره بهدعو ابوري لبا غوركو ان انتقل سوره كلمه رطب الى ما رايت وخصي او و تشق الى سماي وقفك للشكل بسكوئك يسير كرام من صحابنا كميداً مقالك يسو مردنا بمئة ما يتشرف لكن سيئوهرت او يقين صلى الله الله هذا هذا بالله دي هرمه سيئ الله أدريه فؤاك نحب بقاله جربه لحيوله صلى الله عليه وسلم مركز او تحييه وطنف رأيك صلى الله عليه وسلم مركز ووحده يقينيه ومعلكه وكاقاته ايام ملاب معه ايام واحس كهد لا ينسلو إلى وجهه فاستوى واحد ما هذا ملك الحبريل سورة ألعى أبو ركسي مع ذو الله تشكرك وهذا السطف سوى كيسير انتسكت دائي صلى الله عليه وسلم إذا الهدل إذا إلي ملك على سورته التي خلق الله عليها التي خلقه الله عليها سورة إلهي أبو ركسي مع الله والحال أن يوصلنا بي هو الملك الجبريل من الأفق الجهادة المترجعين لنا الجهادة سرعين تبنا, تبنا وبرك قررحنا كسو بحق ريسو آدي ضيحا كسو بحق ريسو آدي افتين كمالنا كإمانا كرو سو آدي حددها كسو بحق ريسو آدي واقول بافتينه كسو بحق ريسو آدي جهادة مبري لذلك أفق الأحلى kuba daraa wa soobowade mal ku jibriil onaba do osoo doware fakadalla wa sallalla fassu sura'a wa zudbi fakara wuxu noqday qaba qawsayn laba qanso qadarood xilaha xaramti ad waxa uu bartaa wax kamida qansada markay wada dhawaan xabireeyaan sababtona waxay taa marka ximsii wax la yiraa isbahiisii xaramtu tii ma daama وهي تساوي شير الدكه قبل الحلف اللي اصبح هيس مركم منكم مكانك كلاسمايس لا صمينا لا قانس يسقبرين Ma annan teile ka teada, kuidas te seda ما يقول هذا معنى صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين والله وسلم فكان ملك الجبل الوحو النغضي قال قوسين لبقى انسو قدركوا او ادنى او شك ماهروا بمعنى ضل او ادنى بل ادنى وكسو نواد فأوحى فعلك ملك وعلي فأوحى ملك الجبل الوحو وحيو ذي الى عده نابق وعلي وهو يعني عدك نابق ويضمير كون اللهم لابنه فاوحى ملكيشبير روح روحيودي الى عبده الله ادونكيس ما اوحى أدونكي الله ادونكيس ما اوحى لك روحي ودي معنى هذا فاوحى الله اوحى يودي الى عبده اذنك او نبي محمد ما اوحى اوحى يودي بواسطه جبريل وحي جبريل سو ميرسي اه جبريل سو ميرسي لا معنى معناه صريح هذا جبريل فاوحى الله وكسو وحيوده الى عبده الله اذنك او مركو جبريل ما وحي وحي او حاوي وسوحيودي او ما كورتجري مركو باد الله هو حيوله مركا اس امركو جليل ما هو حيوله صلى الله عليه وسلم صبح معنا ما كدا بالسواد قلبك النبي بوكمال بينشي ما هو او صوقتك حدين تي لدلميه وحي او الله عليه وسلم سيده ما كده بالفؤاد وقلبك النبي كمب بالشغيل ما فعه وقو صعركي إله وقو يلي سبحانه أفضت مارونه نبيك موحد كلاب دو بيدان على ما يرى وقو عرق وكوليه من جبريل إله أبليه وقو عرق شنبه وقو صعركي بيك نارت وصعركي سموات وصعركي آياتك إلهي يووينه كولك ووحفظه وقو صعركي malaku haqiqatu su'arkai okay. u kabla wa arku ila hir nabuhu malaku jibril nazalat marh nazala nazlat ghamz nazal marh lakin hada wa hada kamayn marabi bisat laga maknain marabi bisat hu markaas hore bunkaye ehay markalu in dasiratul muntaha geeda magay ade lesiratul muntaha acte du qura habeenki markala bilmiye sallallahu alayhi wa sallam samawaat ka todorada markii la kursiye oo in ta afay todorada samo geeda lesiratul muntaha waha ka hooseeya makhluuqada geeda ma dhaafa halkaas ay gegees active hain mala kuch dile isu sura nabiga sallallahu alaihi wasallam sura alu abu rayu suts halkas kay guys active ay khu talal janatul ma'wa makanu dumida chenedi ili ya id waqt ayu arkay yaqsha bi goli ma shay ga marke la weeyneeyay xaradka leedhaamiya weeyi indabo lagaa dabari ee waxa xadhibaar lagu koodin kara maahay mazaa albasaru arga nabugo ma ila oo waxyaari lahay tusay malaku jibriil allah tusay jannadu allah tusay naartu allah tusay aayaaki waa weeyraaya la tusay kema jeesay yamiira washwaal mabajsar wa fiiri wixii ila qutsa واو اركاي غادي الكرسي وما فاق من الحبيب ده دقيان فروانه وحل توسي انه لا يراه واذا وكان ويرى وقت وين ما له كرسي ما يمد او كون طغى من الحبيبين كرب بيشي لي يري اشيغان ار او وخ كان ما بالبي لقد را والله لقد حقيقه راوه اركو الى الهي من ايات ربي ربي يس اياته حال اي كمطه الكبرى من وين كبدني ملك جبريل صوخ ملك جبريل صوخ لبحر اورك بنان لقد راوه من ايات ربي حال اي كمطه الكبرى توين من ايات ربينا الخاليه الكبرى منكم كي راى لقد راوه ارك من ايات ربي رب جيس ما بيقول رب جيس اييده هسه بعض كميت اييده الكبرى وينك بدنا صلى الله عليه وسلم ملك جبريل سوار لكن صلى الله عليه وسلم ملك جبريل اركن لكن الله ما عسا. هل نوالي سوى فقسين. نبقى ما وال سوء فسين؟ ما صلى الله عليه وسلم ادوم لكله ادومك قد الله في agamaك. ان ما بي عاصم يري صلى الله عليه وسلم ولن تروا ربكم حتى تموتوا ارك ميدان ربكم الى ادمه ما اركيدن ما اركيدن مركا ربي لكن قلبك وكاك نبي قلبي او امام مسلم صحيح في سكور حافظ هل كانو كسو اريي عبد الله بن مرتين ما بيغو ربي يس قلبك وذا مركا لبا مر سلام لب مهم قاد لا حافظ قدنه وهو تحقيق قرص غي سيعدو هل ده مثلا ناس والسنها في العافيه ابو كبهتي او ارحب ان النبي له كما هيرو اهل السنه واحد مره مايا عبد الله بن عباس ايا لونس فيا قاو اقوا صره لكن حافق اذن وتحكي مثله و عبد الله عباس واحد كسغان يوه واحد لا ورين ضمان هورته اوو واحد midda ku baad ka sugan wa inu qalbigeey suu ka arkay laba mar waxa kalo ka sugan riwaayad mutlaqa oo aan miqaydaheen oo qalbii وحلوه قيده يحلوه فصيره يمده قيده أهل أركضه وقلبي إلا تعصى لقيده الحديده المطلق يحمل على المقيد هل الكعب الله من عباس صلى الله عليه وسلم كابده الله يسكر فصيره يقولونه قضي النبي قال صلى الله عليه وسلم قلبه سكعة الله انت سمع وعيري وحل جور يأشي سكسعة وعيري ومن روى عنه بالبصر فقد أقر وقي كول يا عباس ايشو قصه اركي واحد غريب ولي يقفاص انا همصنا وضعيف توايد بشي ذا ايش مسخمه و هو امام فيه امام البقوي اعسبيري ايشو قصه اركي جماعه فتغى او واواك انس يا حسن يا حكيمه فاس النقدي حافظ وعوير وذهب وعوير وقول البغوي في تفسيري إمام البغوي تفسيرك يسمع المتنزيلك وعوير حذلك قصك وعوير وذهبت شماعة شماعة اللي سمعك مذا قد تغير إلى أنه النبي قرآه بحينه إشي سينقصه أركي وهو قول أنس والحسن وحكرمة صد إحلاس إماما بي رهدين فيه النظر قال كاس بشيا كجري اوب قال كاس مسغنا قال صرمه قال كمركا محققه ادلي ليس اي عبد هاي الله والسلام عليكم ان و ام عائشه مصوغ له حديث كما امام الترمذي يقين كي سوريين ام حافظ القران كانوا كيسو اروي عائشه مركاساً إذيه رحال فعام محمد ربه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي اسمه الله عليه وسلم فقالت لقد تكلمت بشيء قفل له شعري وحيث ترواحكو هذا الشيء هذا الحاج يستيقى تماحا قلع يستيقى هذا القادم سيداً هو قطره مركاساً إذيه روحه ما هي ترتيب سوء؟ يعني علمي هو ترتيب هو آني بيو مركاسا أخريه آيات بانا لقا ترآ من آيات رب الكبرى آيات بانا نحنوها بمحميل مركاسا يتري اين يدهب بك بكالي يقول له آياتي بس كحدها دي عقل يقول له آياتي إنما هو جبرين وحنا نقول صوارك وملكو جبرين ملكو جبرين هو من أخبرك قبك يقول شيئا أن المحمد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربك يصعركي قفكي بسألنا سكوشي بالكود أو كطنى شيئا مما أمر به قفكي كويرا هذا النبي محمد دين تيل عمره اللي يريدتك الجارسي وحقا منه والله او يعلم الخمسة التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الصاعة ويلزم الغيث ويعلم ما في الارحام وما يتدري نفسه ماذا تكسب غدا؟ وانا تذني نفسي من اي ارض تنوط شمت ايضا شيء تو غيبك ما بيد اقف في كويره صف غس مسلاقاق في قرش ايجا فقط احدم الفريا بين ابو وي, أب وي. الصاع كفيكو انا فقط اعظم على الله فيريع على الله الله اكبر نوي ما الله اكبر على الله فيريع الله اكبر ابورتي قوقي كويرا الله سو املكويرا نبيغ دينتي دي الا اسوديي وخطم قري املكويرا هذا ما بوق غير ان بلي ولكنه راى جبريل لكنه بجبريل سوى جبريل وهو سوى لم يره في صورته الا مرتين صوره الى او ابو ريماك جبريل لما كان يكع مره عند سدره المنتهى ومره في جهه مر سدره المنتهى كما كما كما قد سد الافق جهره بان وسعديله مركا بانكم محققه وغوك من نبي حقن اركي لها الله مركا سيقول لها مصاعرك ترته مبي سلام حدثت على بحثي أظهر النابي يوم مصاعرك تهى الله عنديه لها يب مركا سيقول أنا ويدية ونهي أدودر هلو ويدية تاسلين ويدية حافظت عني لك أصلاح إمام مسلم سعيد سكوري أدودر ووه يري أنا ويدية سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الرسولك اللي ويدية انا ابو يريد ورك دمي نعي صوركم دمي وعاد ما قال ابو يريد نور ان رايت نورا نورا اوع ها مركه صريخ ومسلب ما اوصن خصو عرب اشي لكن كاي قال تعالى له اويري علانه ما بدا واحد صوت برئ ايياه وحيده ودبته اشييد القوه اوديس مني ادمريي ذو ميرتي شديد القوى سوو ذو ميرتي حب صاحبه عقله اللي فاهم كلام فاستوى ووصى شديد القوى سوى الملك الجبير قال على صوره التي خلقه الله عليها والحارس سنادي هو الملك الجبير بالافق جهه وكسو جهه على على صراين ثم دعا كذب السؤال له هذه فتدل وصل الله على الله إلى صلى الله عليه وسلم فكارا وقال نظر قعب قوسين مقدار قوسين لرقا سقطت أول أدنى بل أدنى ومكسره له هذه فأوحى ملكي تبريلا وحييه إلى عده إله أدنكي سعى النبي محمد صلى ما وحيه أما فأوحى الله أوحيوذين إلى عده كي أدوم كيسور محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى أوحي أوحيوذين لكن بواسطة جبريل وقالله ما بيقول أوحيوذين ما كان ذلك الفؤاد وقلبك ما بيقول كما بيشيقين ما رأوه وصعارك مبينين هاي سبين كما بيشيقين كذبه ويبيني عليك وما كبيني الغاضي كما بيشيقين afatumaruruhu ma wahad qad kula dodaydan ala ma yarauhu arko wala qatara wallahi laqad haqiqatan ra'ana bi wa'ati hum aljibril nazala ukra galek inda sidratil muntaha yaqah inda hada sidratil muntaha atida jannatul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 من ايات ربي من بعض ايات ربي رجلي سايلي سبعك ميرو ارك اياتك سو الكبرى اين كبد انا لقاط رعو اركنارو من ايات الله اياتك سحاله اي كميت الكبرى تي وينن كبدني او ملك جبريل او وصاركو اياتك واوين الله اوديسه علميسه سيكون هناك حافظة وكل شيء أقول الله أعيضات أهل السنة وحي أدري الشباب هل أعلم أن أعلم أن أعلم أن الله سوء أعلم آيات وصورة كل جنة هي آية سورة الله للنورية كان من آياتنا لا أعلم آيات كانت هناك سورة على قطرتنا وعدمتنا ويقول الله وفي هذه إستدلاً من ذهب من أهل السنة أمهوية تلك الليلة لم تقع لما رأس آياده أود إشهد علمات أهل السنة قلت تقيم همين قاس أرأتي أو الله أركاني سمدعين أو إشه إشعق إشعق قال تعالى أفرأيتم قاله بل إيغورهما اللات سنبك اللات إيغورهما ودعا بداه والاذى صربت اذى اي دور حمى وعمراتها صرب كما راتنا اي دور حمى مناسه الثالثه في الصبحيه الاوقاه اكله على كنينك قالوا اذ تعالكم البنات له والبنين لكم مركات يئشن بها الله ويئشن الينكم يسويش قسمه واقيد كاينتوا بي ذا جوه ان هي ما هي ساميال خاصمها الا اسماء مر عيال امها أنت من أنكم أعودين يو أباكم أبيلك من عيالكم <سؤال> ما إنزل <سؤال> الله الله ونسموه سيدة جين بهذا العبادة لعبود الدول من سلطان وحوش يجعل الدليل إن يطبعنا ما يطبعنا مشركين ترحى المياه مر كيسا نبيا لعبود اليان إلا ظن الملاق المهنة أي أبيلك والأباك ما ففيه لكو وحي شعلادان ولقد جاءهم وحيئوا يمتغالدان حق بيد يدها اي صمامياد حابودها من ربهم حجر رجبهم وحيوغيهم الهدى هنوب ونبي محمى صلى الله عليه وسلم ايديك لوسو بيدي عمل الإنسان ما سيدي الإنسان كوحي رسو ما ريما تمنى وحي شعلادهم فَرِنَّ لَيَ عَلاَ كُلُّ مُتَسَوِّسٍ عَلَى الْآخِرَةِ فَمِنْ بَطْنِ بَطْنٍ آخِرَةٌ إِذَا وَلِيَ مُتَاهٍ سَأَئِسْ كَرُومَهُ مَمْلاَ وَكَانَ الْبَدَأُ أَمِنْ مَلَكِ مَلَكًا مَلَكًا سُوفَ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى الرِّيَاحِ وَقُصَبًا أَوْ ملعك بَدَأَ الْمُشْرِكِينَ تَعَابِيدُهُمْ لَا تُقْنِي لَهُم إلا من بعد أن يقدر الله الله حكم مرائته فصعوا ما هن في الشفاعه لما لما الى تطمع ايوه ايجان لمن تطمع الى افى صحيحين الله ضره ويرضى خالين وكيه الى الله هو سبحانه وتعالى هو قلب الدليه مشركين تاسنام تسكا عادني خالقي ابو رينك الى روحي سبحانه افرئيتم قالوا بل واحد يغورتان الله فسان كلاته ليره ول عز سانته عزله يره ومرات سن بكم مرات لي مره انت انت ستصبحيها الاخرى يا كلام فالكورم حي وحاف سي الله والشيء صدكم مت اسغا ان ابوري اركيدك ابوري اسغا ان في سغا ان مام سغا ان لي سجعين دلاء سجعين سواء الله علينا سجعين عبال مرناء كواهم حيئ لأيكم متى كواهر لاتا مجح الوحاق مجح لقرية سنب مجح كا قرنا تعلان لقرية تلوي كبير كالقرية مدهك مدهك مدهك مدهك مدهك مدهك مدهك حد مقف كا قرنا يعتبرتي سبق على الانتلاكت لكن مقصودك مرول با تعلانا واح لقرية ماهر او واح ايكا تنجوم اي دي كده كامحر وحبا نجالين تلوي تعال له أما السيدك أم كده أما كده ستص... تعال له ما يريد تعال له أسأيّذ منه مقصود ما يقف كلا لها فبعين يبحثوا قف إن تعاله فبعين يبحثوا الصوت ماهو تعال له وصحة مركز, سمك... مركز سميريين قال له جيد كان أسألوا منه واحد جوي أما هو كلام مؤخرا مأمسا أما أتنقى حان لكن إبتروا كده وحسو صحة تصالح بالفيري وقرآن كسيرا واحده فقط تفسيرك ابن كافيرك حق... ابن كافيرك ابن كافيرك حق... وماذا المحققين تأكل صديق معاني دي قرآنك معاني دي حديثك فقه يجب أن يكون مدى ابن كافيرك فهل تريد تفسير قرآنك وكفة سراء قرآنك. قرآنك حديثك وكفة سراء قرآنك, قرآنك. أخوات الصحابة وكفة سراء لا تنقوها لا تنقوها ني ورا كشقيك و البخاري وريي عبد الله القباس كان لاط بجولان يلوط سويقه سويق الحاكم بك حجينه و قرانك وشي لك عيتان و سميك ني ورا جاي كشقينتجواه مركا ساعه قال له سبي دكوي و البخاري كترواك الحافظ كريصر مجعنها الكائن والكائنين مجعي الله أها أي اشتقاب في السمايات الحقيقة قال لهم الله أها أي إلا تقوموا عننا فاكسوا اشتقابنا أركاسي السلام كوديكم مجعنها وعلمين كاسوراك كاشعين شريط سيدة يا باب إذ أن واناك سنين انت باللغم في جنود وحيدو في جنوده بس فريد أبنت 커ساطاة البcation وhangل هنا شع Libha لا يوجد umas شئовها كيف تستطيع الوظائف عن الجانب اسمح sink وpromسنا السادس لا تشت Luxe لا تشتع الان لا تشتع علی القبرة لا تشتع لا تشتع علی القبرة هل تود وكم نجانه okay بشتعatures إنها تشتعر ا 옛날 매مر then Noah Salama aqili tè kilos فقيذ قبيله هوينهر فقيذ يا ذكر راعي عوج يزجيره ايت غور يا لافي سديه يا لوسبه النخله ماشي له يقول او مكة اوه أبو ما كان يا باثه ده حيره قريشه يا عوج اوه واقع ابو سفيان اللي ما كانت تطورات انسحاب ديلت ولا عزالك انا كر قريشه ده حسن اسمه اساسا كان مام لكن انكم مسمنتا يسوي الدين ماي ستا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جوابه الله really am musalla e qudayt actida halka san tii oo maka ye madina u baxayda waxa caadadii jiray beeru qusaaca aws ya khasra inta saabi jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam marka say و عز وعزه عزده عاشي و خاله و عزة. عزة لكن ما ناطا وخا لو اسو هيا يا مدي ري هذا قوله كيرته ابو سفيان صاحب المحاربي يا علي بن ابي طالب لما الدراسحه ترينين لقا ايران مركبل دين اللهتو وفيسب وحين بضر الله سيره وخا بدون كالقالب اتقانها يا اوغودان الله عيسى او رسول الله يقول الاجركم يهوذا عيسى او اه صديق في سوره المائده لله كل وهذه الدرجه انبيات يهودي حي مشركين في عربيه محي لا تتعلم ومن يكسنون ومن يكسنون كشغيلة رئيها مشركين من أسلك إلا بني آدم نبي الله حوانا قبر مؤمناتها أسلك بني آدم الحكاق قال لما براتك شام منه صارحين وقالوا لا تدارون آليتكم ولا تدارون ودا ولا صواحا ولا يغوثا ويحوقا ونصرا شام تاس وصحي بخارج عبد الله عباسئين ويري شانو سالخين الحي مارkay binteen dadkoodi rawi si aan loo illowin talo iyo nolosha mi talo la soo dib talo ma gaad ka dareemay ma dadkiya musu xusuusan oo yaashi talo la soo markay binteen dadki kadday yaa haa oo yaa aniga haa ka kan suugaato faadila ha muhamad walaa fujuwaa idan قبري سوطاله لا سميه لو وينيه لابدي سو لغو فيتمو اي اساكا باناني يبا ريد لا ا ساسوي ولغا ساس يركي كانابي كان مسعود صلي الله عليه قبوره لسنا سحبس انت وحطصر حالي مع طالب النبي صلى الله عليه وسلم ابوابه و ارهي ابو ري بس اكو شرط ما ترهن و دك صالحين تا قبوروده مساجدك حتى ما كبسين وقت داك انت المسوراني من قبل سيديه قبلها ابو مصي وحبه قباب الصالح سنتي ايجا ابو الشر بدمي من حديث جندب وحضور النبي قال النبي الله عليه وسلم مركض لمنه يشن معلوم كهران معلوم حتى شن معلوم يريد اسملكي اسكتل معناه السابق هو على بلاروبه ور بلاروبه وإنين ديگه بلاروبه وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المصاريح المساجد لكن يقولون يهودين نصاروين ارفضنا وبين ان بياله يا صالحين تقبورهم بين المساجد كالسجير الا فلا تتقض القبور للمساجد وردارو و القبور هي المساجد كالسجير اني انهاكم عن ذلك وان كف يا liberalism ofstan is at the right way déserte others when these people can't go ill once we talk about the obvious from then Allah has another purpose men have to add them about the Dort profesors and of course the purpose of what Vasbar is being done what do they do? someone has a forever no أيضا مثل كنت أجاني هاي مثل أمي سألتنا كأخذتنا كيف تأتي عمد ويتقوم بكا لكن أصل الإسلام دين كأصل كيسي ما كالله إسلام مدعي كرتقوف مقلف إنفاني وي مدعي حيالي قف كان حدوث إنفاني وكرم الله مطلعي تكون هو الجميع والروح الإسلام هيستأصل كيسلام كوي الله كربي سالعب هلو بله الشيكتو هلو بريو شرعي بيس شرعي بيس, بيس. دفتك بنتي صالحين فى يان قبوره والاقصر يان شرد لك حرام يان لبوري يان لبوافق صدقه الله بحي ايه قد بعوبة وطريق غلومة خودة واقع قاركين روحيلين دي قيست باهي بي موقن سوى عرورية حلقا و المقلا شوك شك. وخ والا وخا فاجيلي سو اوني باري هي نوبان هلكان كان واقيس سايج سايج ليكد سايق كوبايك تيغيو وا قلالين ايا وا دوافيا ايدي كقادرين ارغي كو نتكاس بها يا رباهي لأنه قبورها كانا وحليا إن قبورها سأس الله بسه أولي ما هذا أشارك لك حرطه أولي الله شكرا ودينك الصحبه إلا دين أنا ودريقه يهود بي أولينا قبوره يا الله الطوح سنة شيء واحد عن سورة الغافر كسوك آدم فرعان قاله وإني لأظمه كاذب فيه يا هامان بني لصر لا علي ابلغ الاصراب اصراص السماوات فاضرح الى اله موسى ها مالوا قر بيريس ان ودينك سماه غير صوفيريا بل رب اراها وحن وحن موسى وحنا املانا موسى بين شيقه يحلكسنا اله جيركو انه شرير ولا مسوخا وحنا املانا يا انه موسى بين شيقه لما يوري الله خر درا سقر صدر اله اجيرك اسقن الفرعون فرعون الذي الى قرن تشريق الى قرن تشريق و بين فرعون الى من كل شيء في صدك طرق اسقبورها طرق الحيره وحنين قرء الى الى فرعون الذي تشريق طه وفي سن قرء الله تشريق فرعون الذي تشريق وحقيقه هذا وحقيقه اللي ما وعقيده بمن محمد صلى الله عليه قرانك الله كل شيء سرعوا بي خير و بين قد غير مثي مركه سو فرعون يدعي الىه قرج و بينه على عقيده دي قرمكرو ان لا يرى جهه يعني لو شيء يرى وان لا في قرمتي واحد في الصومال اسوق هذا في فرعون بالعكس سيطرة القرآن و أحد الله سيطرة كيف سورتك دولي؟ و يديك العلم سيطرة إلى هاي موشه يقول حقا يقول حقا هذا في ربناك ويأكل غروة ويأكل كبن شئك ويأكل كبن شئك مطبع أضع عقلي له المقالف لما يمرحك لكن هذا يسعب إن مه مريسه أجهد وحرك مارك ها ها هو موشه فقدو سمشه ها هو موشه ها هو موشه ها هو أشواء الله من نام ها قف ميروسي أجدو حمالك ماتوسي قف محا يفيري عقيدة النبي موسي أو آية القرآن محا يولى عقيدة الفرعون فرعون فرعون كي بيدنا كرنا محا يكرع إلهيك لتعونه بيك قف قال تعالى إلهيك أفرأيتم قالوا بالكوة الرمض اللات سنة كاللاتا بالكوة الرمض wa idarakum wa illu اي رجل اديلك على ترى فاطمه الله ما غاب يوم اسمينه اراوه تلك تاس اذن اي إذ ان جعلتم البنات ان لكم قسمه ديزه وكيف اجوكم الصون عداله هنا حضي في اي وحلا كيف صراحيين ايغا غالانو وحي اامن سنيل ويلا شيا ها خالق يا هذير هذان قبطوطا ايغاايسن غار حالك اه بالجو كيا إلا وهو إن هي ما هي صنميال كاس معهن إلا أسماء مرعيال أمها مرعيالكم صنمتموها اذنكم عاد مغاودكم سميتموها هدف هي ايصال ولا الى مسلم اه انا اصل كاعرابته بها اه صنيالك ومرعيالكم ا سميتم الاسماء بها مركن الف الاول كي الحتين بها او تبادل الى حد ف ضمير ما هي ان هي ما هي سميال خاصه حق الا اسماء والاعيال سميتموها اي سميتم الاسماء بها واسميال اعنينكم كون مغودين معيالها انتم الى كعبره خودين يا وافالكم ابيالكي ما عيالك رسو نوع انزله الله, الله وسوس بهن بها باداه العابديده بالسلطان وحده يعني لوحيثه مارك الا لا توه الهو زو و اله لموهم وعمال دابل ياهُّ牟ي boundaries دابل ياهِّ معصوف معمرة وaneسهن يحي ياهم وحماليهم ومميق واحد دلويا إلا وصل هو حجاز الكرة لا تريد أن يَقابواigue ال sausage them!! دواها الصفاء أو يَكَلَمَا ليكن مننح خالك ويُهِرهم تüss ذهبكر ليسك الناس وعن يسا سبحانه إن يطلب من أجار در Hurraaran معيًّاما إلا بأنه markay haadudayaan ma hos ma fiir war waxaan ilaayada muxuu ku mud laakiin abayalku ay malaha u wada jeeyeen inta soo waha aagudka inta saqal baree wiyejka taa ku taas ka taaba Allah welaatiyey malaha u wada jeeyeen bis inta soo ku soo in yatari ona mar raa ayan amma ayaga iska jiclaado sankaan aad wey hadhaw saga ishefeeca laakin haddi taasuma soconaydo qofal baa ma wuxuu jiclaado ilaa yagtiisa keenay may ila uu yiri subhana walaqad jaaahum kuwaa mushrikiin taa waxa uu yimid min rabbina haga rabbu tubayyi ilahu taahum wa nabi muhammad فالجوه هو مدعوه، فالجوه ما يستعر هذا الاسم، فالجوه يستعر قف ببعض الشحلاثويه وآخره وحكوه رأيه الوحي الامل الإنسان إنسان كما هو أصول ما هذا لا يتمنى أن يكون شحلاثوي فعصر إلهي ودي ليس بأمريكو ولا أمريكو أهل الكتاب إذن كل واحد يستعر شحلاطان ملهي قرمتم من هناك أهل الكتاب كل واحد يستعر شحلاطان يهود وحد هذا الذي لا يدخل للجنة إلا من كان يهوده ما صار ومسوار سوكرايل اي كانو سيج خلا باهيري ميه وهاي وخدمو هيلها و الطريق الى هي الشيء ايقفوا سكت خلا باهيري و خويله طريق الله كلى عمل انسان انسان كما وها اسناب ما تمنى و خلا يسما ما في الله قال لك كرجو اسنا في الاخره دار تضمن اخرت يا وراي لدهره الدنيا سكا سكا ما مر وها وخدمو هيلها طريق و صو الشيء وها صلى وَكَامَ إِنْ بَابَانَ إِلَيْهِ إِن تَصْبِرَنَّ مِنْ مَلَكِ الملك. مَلَكٍ مَلَكًا إِن مَيْتٌ مِنْ مَلَكِ وَتِمِيسْتَ كَمْتُ لَهُ إِنْ بَابَانَ أَمِنْ مَلَكِ الْمَلَكِ مَلَائِكَةٌ فَرَضَبَنَ مَلَائِكَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ عَلَى رِيَالِكَ كُسُدًا وَعَلَوْتَ جَاءَ الإِمَامُ ويرتون شفاعتهم عند الله ملائف فرب الله وصموا كتصغا وكوى المشركين تعبت أي عابد اياه شفاعته جنفة كيرية أكثر بل بغول ممن يعبد هؤلاء الكفاة ويرتون شفاعتهم عند الله ملائف فرب الله أي لا تغني مدّة يقولون مدّة فاعلة وشفاعة الإرجائي تودوا شيئا هل الشيء مدّة فاعلة هل من بعد أن يعدن الله الله مكتوب في الصحاب مهن في الشفاعة إلهي مكتوب في الصحاب إرجائي إلهي ليوه في الصحاب مقاف مش رجاء أولاده إلهي إرجائي مية لما انقفوا إلهي يشاء الله او يرضى اوهالكي ملاعيتك وارميشة في عجل واحترى مركا الهي وفا الصحائر الارجية وعالشرب هر تأيانه وفا الصحائر لبو قفك اي اوه الارجية اي اوه الهي قال لنا رألم ولا يرضى العنابه الكفر الهي الدمديس قال لنا مؤدى مركا قفك الشفاء عنا كو جولي ستايويا ونصيبه إليه الملاعبته الشفاعة أنبيته الشفاعة ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وطبك تغييك كرونشه شركه إياه من أدعي إنحرافك بركة مغضا وإذا شركه شركه وإذا kaila ta'la ila uuhiid aferraaitum Allah ta sanaka laata sanaka uzee wa mana ta sanaka manata manataa etheeliza ta sabihe manataaha al-ukhraa okale alakum gaila mawaha inisu nade adekarumitka alat awilka walakum wa lehu Allah mawaha arusunade al-unsaamide teika taas ilan idika والغنينا لكم مر كعاد يئسهم قد بي الله ان كنتم وشقاعدت قسمه وقيت قيمته ديز جوه ان هي ساميالك اعبدوا بين ما حقي الا اصنام حق كما معنى اله حق من مكوكا مَا كَعْبَالْكُ صَمَيْتُمُهَا أَي صَمَيْتُمُ الْأَسْنَامَ صَلَمْيَالْكَ عَبْدُكُمْ غَاوَدِينَ بِهَا أَصْنَامًا أَنْتُمُ مِنْكِ يَا الله كُنْتُمْ غَاوَدِينَ أَصْنَامٌ وَنَعْزَلُهُ اللَّهُ و بي إلا من شُبُشُدُ بِجَنْبِهَا وَعَلَايَنْتَ إِلَى حَادُودُ مِنْ سُدَانِ وَخُجَّ إِنَّ يَا طَالِعُونَ مُشْرِكِينَ تُرَاحِمُهَا مَرَّ كَي عَابُدِيَانَ صَلَمْيَالْكَ إِلَّا ظَنَّ مَلَأُ فَعْيَارُهُ وَخَيْلَيْ أَبْيَ يا وان تهول انفسكم فيكم وحي سكتش الادان الرعيا تاسن الدين مخمي ولا قد جاءهم وحي يدعو الى المشركين تام من ربن حي الربي بجد الهدى هن ايجاي ديري اعمل الانسان انسان ما تمنى وحو شلايستو فلن هي الا كربي وسونات في الاخره او هريضه وكان ابن بدل امن ملائك مرائدته في السماوات سمواتا كصورا من من يعبدوها الله الكفار ويرجون شفاعه عند الله مرائد بابن او مشركين تعودا ياكن ايتليس او شفاعان ايتجينيا لا تقني مد الفاعيد الشفاعه يرجينتو شيئا غير شيء الا من بعد ان يذن الله الله حكم ملائكه انفصح ما هان اي في الشفاعه يرجي يبقى سويرا معاها وليه شرط الكلام الايمان قفنه وفصحه يشاء الله عصبه الله ان لا يجيء ويرضى را ذلك سترك اذا شفاعه والله شفاعه باضله يا شفاعه حق شفاعه باضله وامداس بروبوكانك او مشرك ورياي شيغان عابد اسه يشفع شفاعه حق والله شرط ينام هرت مثل شفاعه انا نابت انا ملك انوري ويالله افسه كنور شفاء يروحين الله رلكي لا, لا, لا يوجد شفاء حق وانا يجب ته شفاء حقا الله انكرا وقال نو هذا الله سيئ شفاء حق نبدأ شركة وقال نو حال ربوحي الله دين كان لدينا سبحانه وتعالى الله صلى الله وسلم و على النبينا